واهدنا إِلَى سواء الصراق إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إننا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 هذا وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مآبِ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 قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين